ولو أمة أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكثرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخل لهم جنات النعيم ولو أن لهم أقام التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وما أنزل إليهم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 حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا زيدا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكثرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمن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 سَلَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَ أُمُّ رَسُولٍ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا يَقْتُلُونَ